الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد تكلمنا في المرة السابقة عن باب في ما جاء في التبرك وقلنا في آخر الدرس المرة اللي فاتت أن احنا إن شاء الله المرة القادمة نطل كده إطلالة سريعة على مسألة العذر بالجهل العذر بالجهل ده من أصول أهل السنة والجماعة المسألة ليس فيها خلاف بينهم بل الخلاف في أصل العذر بالجهل من الخلاف غير السائر فأهل السنة مجمعون على العذر بالجهل ولكنهم اختلفوا في التطبيق على في الواقع وفي القيود والشروط وغير ذلك أما أصل المسألة أن هناك عذر بالجهل في الدين وفي الشرع فهذا مما لا نزاع فيه بين أهل السنة من الأدلة على مشروعية العذر بالجهل من القرآن قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إذن المنظر هو من بلغه الشرع وأما من لم يبلغه فكان جاهلا به فهذا معذور وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تبارك وتعالى حكم أنه لا يعذب الناس حتى يبعث إليهم رسولا فيبلغهم شرعه فإذا لم يرسل الرسول ولم يعلم الناس الشرع فهم معذورون كذلك إذا أرسل الرسول ولم يبلغ بعض الناس خبره كذلك هم معذورون ولكن ليس المقصود أن يصل الناس خبره أن يصل الناس الدين كاملا مكملا بكل فروعه بل أن يصل إليهم الدين في صورة صحيحة أن يصل إليهم التوحيد أن هناك نبي أرسل نزل عليه وحي معه قرآن يدعو الناس إلى كذا وكذا وكذا فمن بلغه هذا المضمون ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وجحد أو لم يهتم بهذا الأمر وظل على كفره فهذا غير معذور عند الله تبارك وتعالى الدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وأيضا من الأدلة على مشروعية العذر بالجهل الجزء اللي احنا بنقرأه ده من كتاب فضل الغني الحميد الجزء اللي إحنا بنقرأه من كتاب فضل الغني الحميد كذلك من الأدلة على مشروعية العذر بالجهل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه يعني يسرف على نفسه في المعاصي لما حضره الموت وهو في سياق الموت وهو في الاحتضار قال لبنيه لأولاده إذا أنا مدت فأحرقوني الرجل ده فعل معه سكتير جدا وخشي إن هو لو لقى الله تبارك تعالى يعذبه الله عز وجل فقال إذا أنا ميت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ضروني في الريح يعني قال لهم بعد ما موت احرقوني واطحنوا العظام بعد حرقها ثم في يوم رائح شديد الريح فضروني وفي رواية نصف في البر ونصف في البحر يعني هذا لجهله ظن أن الله تبارك على لا يقدر على جمعه إذا فعل فيه هذا الشيء وهذا جهل في صفة القدرة لله تبارك تعالى قال فوالله لان قدر الله علي يعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمع ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له الحديث رواه البخاري ومسلم فذا رجل كان عنده جهل بقدرة الله تبارك تعالى ويحسب أن الله قد يعجزه شيء فعل في نفسه ما فعل وكذلك كان عنده خلل في الإمام بالآخرة ومع ذلك لما كان عنده جاهل في هذه المسألة ولم يكن جاحدا عذره الله تبارك تعالى فغفر له ومعلوم أن الكافر لا يغفر له بغير توبة فالرجل ده مات بغير توبة والفعل اللي فعله ده والاعتقاد اللي كان بيعتقده في عدم قدرة الله تبارك تعالى عليه إن فعل فيه ذلك أو الخلل في الإمام باليوم الآخر مات وهو في قلبه لم يتب منه ومع ذلك غفر الله له فهذا دليل على أن الذي فعله ووقع فيه لم يكفر بسببه لأنه كان معذور بجهله من أقدم النقلات في مسألة العذر بالجهل نقل عن الإمام الشافعي قال لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابة, كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحج ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر الإمام الشافعي بيقول إن لله تبارك على أسماء وصفات ثبتت في كتابه وجاء بها نبيا لا يسع أحد الردها فمن خالف ذلك اللي يرد هذه الأسماء الصفات بعد ثبوت الحجة عليه بعد بلوغه الآيات والأحاديث فهو كافر قال أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ولكن الأمر ده لو أنكروا قبل ما تثبت عليه الحجة وقبل ما يعلم الأدلة من الشرع فهذا معذور بالجهل لا بس موضوع خلق القرآن ده موضوع يعني غير اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله اجاوبك عليه بس نكمل موضوع العذر بالجهل بس مش زي ما انت فاهم كده ف مساله العذر بالجهل زي ما قلنا اصل من اصول اهل السنه مفيش حاجة اسمها ما فيهاش عذر بالجهل بل آه... العذر الوحيد اللي هو ما لا يعني يعتبر في الشرع العذر الجهل بالتوحيد إنه يكون يجهل إن ربنا واحد فده ليس بمسلم أما واحد يدخل الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يبلوه أي أمر من أمور الشريعة وهو أمر ثابت جاء في القرآن أو جاء في السن ويجهله فيجحده ينكره فهذا معذور بجهله حاجة الوحيدة اللي لو جهلها ما ينفعش يبقى اسم مسلم الجهل بالتوحيد ان هو يفتكر ان الاسلام ده يعني نعبد اثنين لا ده ما ده ما عرفش الاسلام اصلا لكن واحد دخل في الاسلام عارف ان الاسلام يعني نعبد الله تبارك على واحده ولا شريك له وجهل اي امر من امور الدين اي امر من امور الدين لم يبلغه الخبر فيه فهذا معذور بالجهل ولكن مش معنى انه معذور بالجهل معذور بالجهل في ايه بالظبط في حاجة اسمها عذر بالجهل في التكفير وفي حاجة اسمها عذر بالجهل في التأثيم في الإثم يعني. فمش معنى ان هو عذرناب بجهله فما كفرش. ان هو آه مش آثم لا ما يلزمش. لذلك بنقول ان في درجات في العذر بالجهل. في عذر في التكفير وفي التأثيم. وفي عذر في التكفير لا في التأثيم. وفي مسائل لا يعذر فيها لا في التكفير ولا في التأثيم. يعني راجل يفعل الفعل شركي ولا يكون كافرا وليس بآثم لا يكون كافرا متى لو مثلا نظر لغير الله طف بقبر من القبور اللي يعني يطاف بها ولم يكن يعلم أن هذا محرم في الشرع هو مسلم بينطق الشهدتين ولكنه بيفعل بعض الأمور الشركية نظر الغير الله زبح الغير الله يفعل بعض الأمور الشركية وهو لا يعلم أنها محرمة فده إيه؟ ليس بكافر لأنه لم يبلغ الخبر طيب آثم ولا مش آثم؟ لو كان الرجل ده اجتهد في طلب العلم وسأل أهل العلم في نظره اللي هو شايف أن هم دول أهل العلم وأهل الدين فقالوا له الكلام ده جائز وفعله فده لا كافر ولا آثم طب لو كان الرجل ده فعلا ما يعرفش لكن ما سألش وما اجتهدش في معرفة الشرع ليس بكافر لأنه لا يعلم في الحقيقة ولكنه آثم لأنه قصر في طلب العلم الشرع تمام؟ أما الـ الـ لو في شخص يعلم أن الفعل ده محرم لكن لا يعلم أنه كفر ده اسمه جهل إيه جهل عاقبة ما يعرفش ما قال الأمر ده يروح بالحد فيه فده لو فعله وهو يعرف أن الأمر ده محرم يبقى يقع في الكفر وينطبق عليه كلمة الكفر لأن اللي يكفيه ويلزمه أن يعلم أن الأمر ده منهي عنه في الشرع الأمر منهي عنه في الشرع ففي جهل ناشئ مصدره أنه لم لم تبلوه الدعوة وفي جهل ناشئ أنه لم تبلوه الحجة وفي جهل إعراض وفي جهل عاقبة أربع نوعهم جهل من لم تبلوه الدعوة الدين على بعض وكده ما وصلوش ما يعرفش ان في حاجة اسمها اسلام ولا رسول ولا قرآن ولا مسلمين لا يعلم من يعني عن هذا شيء في مجاهل افريقيا او ان تصور ان في مكان في الارض دلوقتي او فئة يعني متأخرة جدا غير مرتبطة بالعالم المتحضر ولا تعلم شيئا عن الاسلام اطلاقا فدول إن بلغهم دعوة نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لزمهم التوحيد لأن دعوة الأنبياء كلها إيه؟ واحدة دعوة للتوحيد فلو وصلهم دعوة أي نبي بألزمهم التوحيد طب ما كان ما كانواش يعرفوا ح حاجة خالص لسمع بعيسى عليه السلام ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش فدول بيسموا أهل فترة اللي هم لم لم يتبلوهم دعوة أي رسول من الرسل أهل الفترة دول قوم لم يسمعوا بالنبي الذي قبلهم ولم يدركوا النبي الذي بعدهم ودول كان أغلبهم أغلبهم في الفترة اللي بين عيسى عليه السلام وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم الرسل كانوا بيرسلوا إلى قومهم خاصه فما كانش الدعوة في إرساليات وبعوث تخرج من قوم القوم للدعوة لا كان كل نبي بيبعث في القوم فقط إلا النبي صلى الله عليه وسلم ف دعوته شاملة كل الإنس والجن فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة اللي هم ما لم تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء وهذا مقتضى عدل الله تبارك وتعالى، لا يعذب أحدا قبل أن يرسل إليه رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فدول بيمتحن يوم القيامة مع بعض الفئات الأخرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث أربعة يحتجون على الله يوم القيامة المجنون والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة المجنون والأحمق والهرم عقولهم ذهبت ولم ولا أتى الإسلام ولم يعقلوا ولا يعقلون هذا الأمر يا رب جاء الإسلام ولا نعقل شيء ورجل مات في الفترة يقول يا رب ما جاءني لكم الرسول ما ما وصلنيش جعوت أنبياء فهؤلاء يمتحنهم الله تبارك وتعالى ويختبرهم يوم القيامة فيأمرهم أن يدخلوا نارا فمن دخلها وجدها بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليه هو امتحان واحد صحيح ولكنه امتحان قاسي فمن كان في الدنيا أرسل إليه رسول كان سيطيع سيدخلها ويجدوها بردا وسلاما ومن, لا ومن كان سيكذب في الدنيا فلا يطيع فيدخل, فيدخل النار طيب سؤال هل في حاجة في الشرع واحد بقى شاهد الشهدين في ما ف إنه نقدر نقول إن في ما في هاش عزب لا كل المسائل متصور فار عزب الجهل ولكن مسائل الدين نوعين معلوم إن الدين بالضرورة ومسائل غير معلوم إن الدين بالضرورة يعني إيه معلوم إن الدين بالضرورة معلوم إن الدين بالضرورة يعني انتشر علمها يعلمها الكبير والصغير والمرأة والرجل والعالم والجاهل. استفاد العلم بها، زي إن الصلوات خمس صلوات، أو إن في شهر في السنة بنصمه اسمه رمضان، مش مش محتاج علامة، مش لازم يكون معا جامعة ولا دخل مدارس، مش ما يلزمش، الرجل والمرأة والكبير والصغير الجاهل والعالم، كله يعرف هذه المسائل. وفي مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة يعني علمها مش منتشر الانتشار ده فيعلمها البعض ويعني لا يعلمها البعض. فالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة نركز بقى لا يقبل فيها دعوى الجهل إلا ببينها. مش ما فيهاش عزر بالجهل لأ. لا يقبل فيها دعوة الجهل إلا ببينة يعني اللي يقول لي ما عرفهاش ما صدقوش لا إزاي والناس كلها عرفها هاتلي بينة شاهد دليل أن انت فعلا مجدتش تعرف ولو جاب يبقى معذور بجهله يعلم ولو ما جابش يبقى خلاص يتنطبق عليه الأحكام يتوب ويرجع عن ردته أو يعني يطبق عليه أحكام الرد فاللي ييجي يطلع يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة النهاردة ده مش محتاجين نقيم على الحجة لأن أصلا الحجة قائمة على كل الإنسان فيها والناس كلها عارفة الموضوع ده فقال لا أنا مكنتش عارف نقول له هالدليل ده إن المسألة دي من المعلومة التي دي بالضرورة فيقول مثلا ده أنا كنت أصم ولسه عمل عملية من أسبوع فبدأت أسمع قبل كده لم أكن أعلم شيئا دي أو متصور ده أنا كان عندي حالة صرع دائم لا, أف... لا أفيق وربنا عفاني قدر وعفاني من فترة بسيطة جدا إنه يبقى واحد في ديار المسلمين مريض تلاتين سنة وبعد كده ربنا يكشف عنه الغمة فيبقى كالطفل اللي عنده سنتين ثلاثة لا يعلم شيئا عن الإسلام لسه بيتعلم من قوله جديد متخيل تمام فيبقى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا يقبل فيها دعوى الجهل مش أي حد الدعوة الجهل تقبل منه كلام أما المسائل غير المعلومة من الدين بالضرورة فهذه اللي يدعي فيها الجهل يعلم فإن يعني بعد ما يعلم إن عاد إلى فعله يعني يأخذ جزاءه المترتب عليه تمام دي كانت كده إطلالة سريعة واللي يحب يرجع للبحث المفصل يرجع في الكتاب درسنا النهاردة بقى يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله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 فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد الحديث ضعف الشيخ الألباني مرفوعا وهو يعني موقوف عن طريق ابن شهاب ولكن الحديث مرفوع لا يصح في الباب ده بيبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب حرمة الذبح لغير الله تبارك وتعالى بل أن هذا الفعل من الشرك بالله تبارك وتعالى ايه هو تعريف الشرك الأكبر الشرك الأكبر ايه تعريفه؟ الشرك الأكبر هو صرف عبادة لغير الله والشرك الأصغر أي وسيلة أو ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر يبقى الشرك الأكبر هو صرف أي عبادة لغير الله تبارك وتعالى فيبقى طريقنا أن إحنا نعرف أن هل الأمر ده شرك ولا لا صرفه لغير الله شرك ولا لا إن إحنا نشوف الفعل الأول هل هو من العبادات أم لا لو الفعل ثبت إنه من العبادات هذا دليل إن الصرف الغير الله شرك أكبر فبيقول وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته أنا أول المسلمين يقول ابن كثير عليه رحمة الله يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم ولانحراف عمهم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى قال مجاهد النسك يعني الذبح في الحج والعمرة وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسكي يعني ذبحي وقال الضحك وكذا قال الضحك قال تعالى ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك أي وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم قال ابن كسير وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بيقول ووجه مطابقة الآية للترجمة يعني العلاقة بين الآية وعنوان الباب أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك يعني الذبح كما تعبدهم بالصلاة أي فكما ألا نصلي فكما أننا لا نصلي إلا لله وحده كذلك لا نذبح إلا لله تبارك وتعالى وحده إسلام إن كل نبي بيسلم قبل قومه بيبقى هو أول من تبع دينه الوحي بينزل عليه بالشريعة فيؤمن بها النبي فيكون أول واحد آمن بالشريعة دي النبي من أمته واضح بص هو بيقول وأمرت أن أكون بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أنا أول المسلمين في الكون يعني؟ لا ليه؟ عشان كده ابن كسير قال بعدها لأن كل الأنبياء أصلاً كان على الإسلام فالأنبياء اللي قابلوا دول كانوا إيه؟ ما هو كان المسلمين برضو يبقى وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة مش أول المسلمين في الكون كله وصلت؟ قال وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته ظاهر ذلك في قوله لا شريك له نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات الآية الثانية فصل لربك وانحر يعني فصل له وحده وانحر له وحده يقول شيخ الإسلام رحمه الله أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين اللي هم الصلاة والنسك الصلاة والذبح الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته يعني إلى موعوده ووعده عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ثم قال شيخ الإسلام وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر قال وما يجتمع للعبد في لا يجتمع له في غيرها كما عرفوا أرباب القلوب الحية وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب إلى آخر كلام بيقول شرح الكتاب شرح كتاب فتح المجيد بيقول قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى وإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله وكذلك النسك يعني وكذلك الذبح يتضمن أمورا من العبادة الخضوع لله تبارك تعالى والتقرب إليه وغير ذلك ولا يجوز أيضا كما لا يجوز صرف الصلاة لغير الله لا يجوز صرف الذبح لغير الله تبارك تعالى فالذبح لغير الله شرك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 قوله لعن الله بيفسر معنى اللعن قال اللعن يعني البعد عن مظان الرحمة ومواطنها قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها قال أبو السعادة أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء اللعن من الله يعني الطرد من رحمته ومن العباد أو المخلوقات لما تلعن إنسان يعني تدعو عليه لعنه أي دعى عليه أما إذا لعن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله مخلوق فمعنه أنه طرده من رحمته والعياذ بالله لذلك الفعل اللي يبقى مكروم به لعنة من الله تبارك وتعالى ده دليل على كونه من الكبائر من الأمور اللي بيستدل بها على أن الفعل ده من الكبائر أن ربنا تبارك وتعالى يلعن من فعله لأن ده عقاب شديد وقد يكون من الشرك قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معنى إن الله تعالى يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم وقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة قال الإمام أحمد لم يزل الله متكلما إذا شاء يعني في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى فكما أن الله تبارك وتعالى يصلي على أناس يعني يذكرهم ويثني عليهم في الملأ الأعلى يلعن أناساً آخرين لاستحقاقين ذلك الذبح الغير الله شرك والذبح الغير الله الأصل فيها التقرب بالقلب فينوي أن الذبحة دي للولي الفلاني أو للشيخ الفلاني أو هذا شرك ولعزه بالله ينقل بها الزبيحة دي لفلان يعني أتقرب بها إليه تقرب التعبد يعني زي ما لسان كده بيسبح في الأضحية تقربا إلى الله في ناس بتسبح لغير الله ولعزه بالله هذا الفعل هو الشرك سواء وهو بيسبح قال باسم الله أو باسم الولي الفلاني مش هتفرق طالما ال... ال... ال... التقرب بالقلب موجود فلو لو هو قال باسم الله في الزبيحة لكن ينوي التقرب لولي أو شيخ أو عالم أو غير ذلك نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك فهذا شركة العزو بالله وكذلك الإنسان لو نوى التقرب إلى الله تبارك وتعالى وأخطأ يقول بسم الله قال أخطأ قال أي حاجة تانية فهذا مما يعف عنه قوله لعن اللهما لعن والديه يعني أبه وأمه وإن عليا يعني الأب وأبو الأب اللي هو الجد وأبو الجد وهكذا أباء الإنسان اللي هو أبوه وأجداده وأمهات الإنسان اللي هو أمه وجداته طب وكيف يلعن الإنسان والديه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من الكبائر شتم الرجل والديه يعني هو كأن يعني إيه الأمر ده مش معهود عندهم وإن الله وإن الله يراجعون فقالوا وهل يشتم الرجل والديه يعني هو في حد ممكن يشتم أبوه أمه هو للأسف بقى فيه لكن الصحابة رضو الله وتعالى بيقولوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمة يعني لما الإنسان يشتم ويسب إنسان بأبيه أو أمه فيرد عليه الشتم فأكيد هو كأنه شتم والديه، فهذا من الكبائر. ذلك سن يتجنب أن يسب الإنسان بأبائهم وأمهاتهم حتى لا يسبوه كز ب ب أبيه وأمه، فيكون قد عقى والديه. الإنسان يتجنب أن يسب إنسان بأبيه وأمه حتى لا يعني يقابل بالمثل فيؤذي أبويه. قال لعن الله من أوى محدثة. في روية محدثا ومحدثا المحدث بالكسر يقول أبو من يعني من نصر جانيا المحدث اللي هو الجاني المجرم اللي فعل جناية وأواه يعني أجاره حماه أن يؤخذ منه الحق رجل يقتل مثلا واحد تاني يحميه أنه لا يقتص منه يصرق فيحميه أنه لا يقام عليه الحد وهكذا وبالفتح محدثا يعني البدعة أو الشخص المبتدع إنه بقى يبني له مسجد أو دار أو معهد ويسيبه ينشر فيه بدعه هذا من إيواء المحدثات البدعة والعزو بالله وده شرره عظيم على الأمة قوله ولعن الله من غير منار الأرض المنارات اللي هي العلامات وتغييرها تأخرها أو تأدمها قيل العلامات اللي بيستدل بها في الطريق فيجي مثلا يفطى مكتوب عليها القاهرة هكذا يغيرها الاتجاه الثاني هذا ملعون لأنه يضل الناس وقيل ان العلامات اللي هي الحدود الفواصل بين الحقوق في الأراضي فيجي يشيل الحدود دي ويأخرها ويقدمها شوية عشان يأخذ من أرض جاره لأرضه يتقال له احفر قناة أناية كده يبقى ربعها من عنده تلت تربحها من أرض جاره هذا كله يعني معرض للعن الله تبارك وتعالى طيب هل يجوز للإنسان أن يلعن إنسانا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المتبرجات إلعانهن فإنهن ملعونات تمام وورد في أحاديث أخرى أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطاعان ولا بالفحش ولا بالبذيء الصحيح في هذا الأمر إنه يجوز لعن أهل الفسق بالعموم ما يخصش إنسان بعينه لا بالعموم كده لعنة الله على المتبرجات لعنة الله على القتلة لعنة الله على الفجرة كده ولكن تخصيص إنسان بعينه الراجح عدم جوازه الراجح عدم جواز لعن فاسق بعينه لأن اللعنة ترد من رحمة الله تبارك وتعالى والإنسان لا يشهد لأحد يعني بذلك إلا أن يشهد لهم الله تبارك وتعالى يبقى الفاسقين والفاجرين يجوز لعنهم بعموم ولكن شخص بعينه لا يجوز على الراجع وده كلام شخص المتهمية ربما تدركه الرحمة ويتوب كذلك الأفضل أن يتجنب الإنسان لعن المشرك الكافر بعينه كده لأنه ربما تدركه الرحمة ربما يتوب ربما يسلم فلا يعني يعني يصرف الإنسان جهده ووقته في شتم وسب الكافرين بأقضع الشتائم ويتعفف عن ذلك آخر حديث معنا في الباب حديث طارق ابن شهاب احنا قلنا الحديث ضعيف مرفوع نقرأ الحديث مرة اخرى قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب يعني بسبب ذبابه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مرة رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا لا يتركون احد يعدي يمر على هذا الصنم حتى يقرب أي شيء لهذا الصنم فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب أنا ما معايش حاجة أقربها ولو الحديث ده صح حين الرجل ده لم يمتنع لأنه لا يريد أن يفعل الكفر لا هو فقط لا يأبه للموضوع ده أي المشكلة يعني أنا بس ما معيش حاجة قالوا قرب لو زبابا فقرب زبابا فدخل النار أما الآخر فقال لم أكن أقرب لأحد دون الله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجن. لو صح الحديث الـ يبقى الـ الـ الشخص الأولاني اللي هو قرب زبابا ده إيه واحد ممكن يريد شبها يقوله طب ما هو كان مكره وده يلبقى على عدم جواز الإكرهاء على فعل الكفر نقوله لا هذا لم يكن مكرها أساسا لأن لأنه لم يعرض للعذاب ولم يقتل أحد أمامه ده كانت المشكلة كلها إن لم أكن ما معي شيء أقربه ليس معي شيء طب قرب حاضر قرب له زباد لم يمتنع ثم هدد ثم فعل ولكن الحديث يعني بجملته ضعيف فلا حج فيه لمن يقول لا اكراه على الكفر بيقول في مسائل تفسير إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر يعني كما أن الصلاة لله تبارك على وحدها فكذلك النحر لا يجوز إلا لله عز وجل البداء بلعنة من ذبح لغير الله لأنها أعظمها وفي حديث آخر من ذبح لغير الله فقد أشرك لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك لعن من أوى محدثا اللي هو الجاني فيحميه لئلا يؤخذ الحق منه أو يحمي ويؤوي المبتدع. لعن لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. وقيل إن هي ممكن يدخل فيها المنارات اللي هي العلامات التي يهتدى بها في الطريق. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم وقلنا أن لعن أهل المعاصي على سبيل العموم ده جائز أما لعن شخص بعينه فعلى الراجح غير جائز بعض مسائل على قصة الثباب وقلنا أن الحديث ضعيف Thank you. طيب أكتفي بهذا القدر سبحانك الله ربنا والحمدلله أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب.